رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتهم نذير ينقبل كلعنه يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش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 قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الارض اننا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقًّا قَوْلُ مَن لَّمْ آمِنَ أَن نَّجْهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاه نتليه فاجلناه سميا بصيرا ان هديناه السبيل ان ما شاكر وان ما كفر ان اعتدينا الكافرين سلاسل واغلالا وسعرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا يوقون بالندى ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه نسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا اننا ختم ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسررا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كنزابيل عينا فيها تسم ما سلسبيل ويطوف عليهم غيلان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ لَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ شَكْرًا ان هذا كان لكم جزاء وان كان سعيكوم مشكورا ان نحن نزلنا عليك القران تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطعنيهم اثما او كفرا واذكر اسم ربك بكره واصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّمَا أُنَائِي يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَا نَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ان هذه تذكره فمن مات شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالضَّالِّينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر الله